تهدينا الذين للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل, كل طريق يأخذنا نحو الشري فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبري